ااخيى قط طال الشقاء وتفرعات سبل العنا اخيى قط طال الشقاء وتفرعات سبل العنا والدمع اغرق مقلتي وكانه مطر الشتاء والدمع اغرق مقلتي وكأنه مضر الشتاء أأخيقا الطال الشقاء وتفرعت سبل العنى أأخيقا الطال الشقاء وتفرعت سبل العنى والدمع أغرق مقلتي وكأنه مضر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء إني لأشعر لا أن عمري بعد فرقتكم هباء ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهواء فأخي أطضي غربتي أهدي بأحلام اللقاء هذه السنون تمر سودا بها إلا الشقاء فرقتكم هباء ولستم ما الحياة وأنتم هذا الهوى. أخي أقضي غربتي أهدي بأحلام اللقاء هذه السنون تمر سودا ما بها إلا شقاء. حتى الأمان حتى الأمان حتى الأمان حت الأماني حلبها، مر لها طعم الدواء لكنني لكنني لكنني لكنني لكنني, لكنني, لكنني, لكنني أحيا بذكركم وألتمس الشفاء أو خي قطع الشقاء. سبل العنى أخيق الطال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مضر الشتاء <تصفيق> والدمع أغرق مقلتي وكأنه مضر الشتاء تنافس بعدما ذهب المساء أننا ورد تفتح حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهل وعالمنا الفضاء ذكرى ليالينا مضت ومضت بأيام الهنى وكأننا صبح تنافس بعدما أو أننا ورد تفتح حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهد وعالمنا الفضاء وكأننا, وكأننا, وكأننا من صعفنا نحيى الحياة كما Lakin ha, lakin ha, lakin ha, lakin ha. Lakin ha, lakin ha. Lakin أن ترجع الأيام بيضاً مشرقات بالبهى وتلم شمل الغائبين فقد تطاول ذا المساها أن ترجع الأيام بيضاً مشرقات بالبهاء. تلم شمل وتلم شمل الغائمين فقد تطاول ذا المساهة أن ترجع الأيام بيضا مشرقات بالبهى وتلم شمل الغائمين فقد تطاول ذا